هو <تصفيق> المسألة بالمساله 340 301 هنبدا ب 302 بالظبط طيب كده ده ما فيش ده طب نستنى 한번 في تشكيل كده اسمه الله رب العالمين وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثلنا أشهد أن لا إداة إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثلنا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شر دمور مهدثاتها وكل مهدثة لبعا وكل فدعة غلالة وكل غلالة في النار نعزلنا مع تكمة في كتاب الصلاة فلصلنا إلى أبواب صلاة الجمعة ومسائلها من كتاب العندة شرح العندة على مذهب الانام المبدل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وطيب السبب وصلنا إلى المثالة 142 يقول فيها ولا يجوز أن يصلي في المصر أكثر من الجمعة أو ولا يجوز ان يصلى في مصر اكثر من جمعة لان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءهم لم يقيموا الا جمعة واحدة الا ان تدعو الحادث الى اكثر منها فيجوز لانها تفعل في الامصال العظيمة في جوانع من غير نكير فكان اجماع لانها تفعل في الجمعة في الامصال العظيمة المجن والكرة الكبيرة ونحوها من غير نتير فكان إجماعا ولأنها صلاة عيد فزاد فعلها في, في موضعين مع الحاجة في كاربها هذه المسئلة مبناء على أن المقصود من سلطة الجمعة أصلاً جمع شتات الأمة واستفادة الناس من توجيه القائم بأمر المسلمين في الخرية من القرى وفي بلد من البلدان أو في مصر من الأنصار فالأصل الذي كان عليه عهد السلط الأول أن الذي كان يقوم بخطبة الجمعة ولا تؤمر المسلمين أو من يقومون مقامهم أو من ولوهم في هذا الأمر فخطبة الجمعة مش بالأمر الهيئ صد خطبة الجمعة تناقش خضايا الإسلام والمسلمين ولكن كبات المواحد العربة التي كان يتخول بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من حين الأخر وإنما كانت قضيان تناقش القضايا الجامعة تناقش القضايا الجامعة وأول هذه القضايا طبعا قضايا الأحيرة والشريعة فطبعا احنا نجد الاستغراض عديد جدا من كثير من الناس المشتغلين بصلاة الجمعة او بخصة الجمعة وتوقيع الناس يسحبون عامة الناس مما لا ناقة له ولا زمن في قضايا لا دخل لهم فيه ويشغلون الناس من باب تحديث او تنشيط رأي العام الله العام له عندهم يعني اذا ووكل الامر او ووشد الامر الى غير اهله فانطرر بالساع كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان النبي على المنبر يكلم الناس في قضايا التوثيل لها في قضايا الإيمان باليوم الآخر في قضايا البعث بعد الموت كانت اليوم في قضايا الأحكام في أسر المسلمة قضايا الباية والشراط قضايا الحدود والدماء وأصبحت هذه الأحكام الآن رهينة الدفاتر وحبيثة الأوراق فلا يكاد مجتمع من مجتمعات المسلمين حتى مجتمعات من يسمونه الملتظمين سجدهم يعني ينشطون لنشر هذه المسائل فينا بينهم يعني كان حقا يمكن بعضكم ذلك أدخلوا له أدخل بعض المسائل فأناقش الناس مثلا في أحكام الطلاق الليان، الخلع الإله أحكام الأسرة أحكام الدماء فتجد الناس غايب في الاستقرار الثاني حديث يتقال منا وليه ما يتقلش من زمان، وإحنا هنمطلط لهم ولينا كده ما نعرفش الحديث للحد إمتى وطبعا كده بالأخ ما زال قطيبا جرا صغيرا وأراد مثلا كما يقول القائد أن يتذبب قبل أن يتحقن أراد أن يكون قائدا للأمة يجرب الناس في المعارف الكبرى ويأخذ رأي الناس ويستمشط الرأي العام. هذا مبطوء ولكن ليس من أمثالنا من صغال الطلاب من ينفعشنا نعمل هذا الجديد الذي يقوم من مثل هذا المثالي المراجع العلمية للدعوات والمشيخ الكبار الذين يعني نهروا ليهم في قضايا الديانة وفي قضايا الحلال والحرام وهم بالنسبة لنا الجهاز المناعي هم دولة يتكلمون في القضايا الكبرى أما أمثالنا من الطلاب الصغار يعني يكلم الناس بخطر ما يستطيعون ما. ماشي الناس لا تحسن فيه الوضوء وانت أعمل تكلمه في قضية مثلا انتخابات الرئاسة القائمة ها؟ أو الناس لا يذهبون أين ربهم فوق رؤوسهم أو تحت أقدامهم أو تحت أقدامهم وأنت تناقش في القضايا مثلا يعني السياسة العامة ومش عارف كذا اللي البترول ومش عارف كذا والدخل العام للدولة هذا لا يخص عامة الناس ولكن هذا تخزي للقضايا التي تخص الأمة ولكن نقول يوكل الأمر إلى أهله الذي يحسن كلام المدراء المسائل هم الكبار المسائل الكبار من مشايخ الكبار أما الصغيرة والصغار وطبعاً ننسى في الإسلام المسائل الصغيرة نقول وفي مسائل اهم والناس ليها احوالة من المسائل يعني ان برد للخصيصة في الجمعة المثان مؤثر من خلال من مفيد من خلال مسجده وهو ده الاصر وإلا المسائل ما هيش يعني فرد عبارات ولا سرد مسائل وأرقام واحصائيات تحضر هذا كلام ده أرقام احنا ما تمئنا بها من قبل ليس المهم ماذا تقول المهم ماذا يسمع الناس منها ثم المهم والآكد ما الذي حصله الناس وما الذي استفادوا به او استفادوه من دين الله سبحانه وتعالى. فخطبة الجمعة تلع شن الكبير جدا في عبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولمديد بيانا حول اهمية خطبة الجمعة ممكن تقرأ في 30 طريقه في خدمة الدين خطبة الجمعة كوسيلة من وسائل خدمة الدين لأكيد الصادر الشيطرة الصادر نفع الله تعالى به في رسالات المتاعيات السابه ماتة 30 طريقه في خدمة الدين عمل كلام جيد وملف طيب في معنى خطبة الجمعة واهمنياتها وطرق استخدامها فديقلنا من أجل ذلك كان الثمن الجاري مما عليه السلف الأول أنه لا يجوز أن يصلى في المصر الواحد أكثر من جمحة واحدة بس يستمع لها كل الناس لأنها رسالة عامة لسكان البلد والعقل أن يجتمع الناس على كلمة السوء حق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ولأن لا يكون الأمر ذريعا إلى تصريح كلمة المسلمين وكل صاحب هواء يجمع الناس في دولة من الدواء أو في مسجد من المساجد ويبدأ يبص سمومه على الهواء ومشاركه وكثير من المنادس يستشلوها الناس دخلا، ممن لا خلاق لهم ولا دين لهم ولا علم لهم في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دول إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها قضيك المسجد مثلاً عن سكان البلدة أو أن البلدة مصرمية الأطراف جداً وطبعاً ولله الحمد منه كثر عدد المسلمين جداً فيعني أصبح الحاج الواحد مهما كان حاجمه ما يتعى يعني أهله مسجد الواحد أدري أنما تحتاج في الواحد ما الناس عدد السكان بأكثير كده في بلاد المسلمين ولله الحمد لله فمن الأشياء التي يسور فيها تعداد الجمعة في المسجد الواحد أو في بلاد الواحد كثرت عدد المصلين وضيق المسجد الواحد بعدد الرواب فيه لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في الجوانة من غير النكيل فكان إجماعا ولأنها صلاة عيد فجاد فعلها في موضعين مع الحاجة التغيرين وكأن المسلمة في الصلاة العيد وتعدادها في الحالة كأنه أصل مستخر عند الفقهاء وهو كده يعني كانت البلد برضو أطرافها مكرمية وعلى سكانها كثيرون جدا فممكن يعمل أكثر من مصلع عيد في البلد الواحد وفي المنصر الواحد مسألة قالوا ويستحب لمن أتى الجمعة أن يكتسب ويلبت ثوبين نظيفين ويتطير لما رأى تلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكتكل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهره ويزهن من دهنه ويمس من صيد بيته ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصد إذا تكلم إمامه إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعات الأخرى صد العظيم صد العظيم يعني هو نفسه يعني على تصريح على أعلى مستوى أو نقول على أزنى مستوى يعني حتى في القائلين على أمر الله والمستدينين بسنة النبي نجد الأمر يعني لن يوجد من الأهمية لما مكان في حياتهم الإيمانية والعبادية يعني تجد مثلا أنه أنت على المنبر وتتكلم وتجد رواد المسجد من أهل الحج من أماكن عوصة بعيدة يأتون في آخر خطبة خطبة الثانية في الصلاة في الرحعة الثانية السلام عليكم فطلع من المسجد وهذا الأمر كله يعني يعني يدل على خطر عظيم لأن تطوية نفس الجمعات ما الذي يبقى لنا من أحكام الشرق وهذا رواب طبيع رحمه الله تعالى وعنه الغسل واجد وعنه الغسل واجد بما بمعروه يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال غسل الجمعة على كل محتلم وفي لفظ واجب على كل محتلم أي بلغ الحكم المحتلم إلي أصابه الاحتلام على الجنافلة غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك وأي ما استطيب وأي ما استطيب أرواه مسلم والمذهب هو الأول بل قال ابن قدام رحمه الله تعالى في المغني لا أعلم في استحبال غسل الجمعة خلافا فلعن هذه الرواية من الروايات البعيدة جدا أو الضعيفة عن الإمام رحمه الله تعالى وذهب عامة أهل العلم إلى استئباب غزة الجمعة وعدم الوجود ولكن صحيح أقرأ رواية عن مالك رحمه الله مثل أبي هرير حمار بن ياسد قاله الشوكان وغير واحد من أهل العلم أن غزة الجمعة واجب لظاهر الأذلة لكن الذي يصرف هذه الأذلة ويصرف ظاهرها من الوجود إلى الاستحباب؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم النبي رواب النبي وحسنهم والطحوال البني رحمه الله وغير الواحد من اهل العلم من حديث ثمرة من جندة في مروات حسن عن ثمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن ارتسل فالغسل افضل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن ارتسل فالغسل, فالغسل افضل قال والمراد بالخبر الاول تأكيد الاستحدام قوله غسل جمعة واجد اي يستحب بتأكد الشريف حتى كأنه في وكذلك ذات رسيلة في واكة والطيب وليس ودي بين اتفاقك من الغورة الحديث لا يكتسر رجل يوم الجمعة ويتفهر بما استطاع من إيه؟ من طغر ويدهن من دهني ويمس من صيب بيتك والدهن والطيب لإجماء المسلمين ليس بودي بينه في, في الجمعة هذا استدلال بإيه؟ هذا استدلال بإيه؟ نعم بدلالة الاختران إلا أن دلالة الاقتران من الضاف بما كان عند يعني جمهور الأصول، ولكن أقوى من ذلك تصرف الواجب إلى المستحب أو تصرف ظاهر الأمر من الوجوب إلى الاستحبات حديث ثمرة من توضأ يوم الجمعة فيها ونمت فيها ونمت هذا الاستحسان من النبي صلى الله عليه وسلم وثناء عليه، والنبي لا يثني ولا يستحسن فعلًا يعني يكون صاحبه أثماً تمام؟ فلما جمع صلى الله عليه وسلم بين الغرسي والوضوء في حديث واحد. علمنا أن هذا الحديث ورد بعد أن كلم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمسل الجمعة على الألفاظ المختلفة من أدت جمعة فليستفد ومسل الجمعة تواجئا على كل محتمل حق على كل مشكلة أن يستفد في كل سبعة أيام من يوما في بعض الروايات أنها جمعة كل هذه الألفاظ اللي غاهرها الوجوب وتأكيد الوجوب تصرف بحديث ثامرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فليها ونعمل ومن استسلف الغسل أفضل طبعاً الشيخ بأن النبي الله الله في وسلم مننا ناقش المسألة من جهة قول القائلين بالوضوء وبدأ يرد على الحديث الذي صححه هو على حديث السمره بيقول يعني استدل بعضهم بحديث السمره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن استسلف الغسل أفضل وهذا لا بد لا على الاستخدام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبعين وعشرين فلة ناشي لن ننكر هذا الجزء لا ننادى هذا. إحنا ننادى في قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فيها ونعم، فإن صحت هذه فلا معد عنها تمام؟ إنما سقيم قول من قال بالرجوب إلى تدين البعض هذا الحديث. أما ما صحت ففي المسائل يعني حرج. يقول يستحب أن هذا الجمعة تعيّر تسيّر ويلبس سوبين نظيفين ويتقيّر ويبكر إليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم في مرواس ميديو ابن ماجة صحى الألباني عبد واحد من غسل ومجمعة وارتكب وبكر وارتكب ومشى ولم يركب وزنى من الإنماني فاجتمع ولم كل كان له بكل خطوة عمل سنة كان له بكل خطوة عمل سنة أدر صيامها وقيامها فضر الله عظيم سبحان الله كل خطوة شهر إنسان مع هذه الإنسان الأداب في التبكير والاكتفال والجنوب من الإمام والانصات وعدم اللغوي يحصل بهذه الخطوات إيه؟ كل خطوة واحدة إدرسانها يعني فضل عظيم جدا ورحمة الله عز وجلنا واسعة ولكن الناس لا يعلمون مع ذلك تجد أكثر الناس حفظة هذا الحديث طلاب العلم من أفحاد السنة وأكثر الناس تضغيطا في هذا الحديث هم عملاتهم فلله الأمر من قبله من بعد فقص إلا أن تكون خطيبا أن تكون من أول مبكرين إلى الجمعة لأن السنة في حق الخطيب أن يسهل من المسجد على درج المنبر مباشرة حتى لا يصل في المسجد هذه السنة في حق الخطيب أما المستمعين فالتذكير، التذكير، التذكير هذا الذي كان عليه الثلاث رضي الله تعالى عنهم وعرضهم مسألة إن جاء والإمام يخطب لم يثلث حتى يصلي رجعتين يوجد فيهما طبعا غالبا طبيعة كلام أهل المتون البقية أنه ولما ينفي مسألة يبقى يرد على من أثبتها إذا أثبت مسألة بالنصف يرد على من ينفيها إذا قال ولا يكره كذا ردنا على من قال بالقرارة ونحو هذا هنا يقول لا يجني حتى يصلي ردا على قول من قال إذا دخل إمام عينبر جلس ولا محال يقول لما روى جابر قال دخل النبي أو دخل رجل النبي صل... صلى الله عليه وسلم يفتض دخل رجل يعني المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يفتض فقال صليت يا كلام؟ قال لا. قال فصلي ركعتين فصلي ركعتين والحديث متفق عليه. زاد مسلم ثم قال إذا داع يوم الجمعة والإمام يقصد فليركع ركعتين واليوجد فيهما طبعا بعض من قال بالنمع يقول الإنس بول عندنا حديث تانها عن الصلاة ما خبتنا وعندنا قول الله عز وجل ان اذا نودي للصلاه من يوم الجمعة فسبع الى ذكر الله وذكر البيت فالاستماع الى خطبه واجب بالتفاد ولا يجوز الانشغال بالمستحب الذي هو تحيه المسجد عن الواجب الذي هو خطبة الخطيب وكلام الواحد المذكر هذا واجب التلاوه تمام فنقول ان الحديث الذي ورد في النهي لا يقوم على قدم ولا ثبات على مقتضى الصناعة الحديثي الحديث من أتى الجمعة أو إذا ركب الإمام الجمعة فلا صلى الله عليه وسلم حديث من الضعف بمكان بل قال بعض آل العلم أنه ضعف أما مسألة أنه لا ينشغل بالمستحب عن نورتيك فهذا من بدل استثناء أوجب الله عز وجل الإصغاء إلى الإمام واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من عموم وجوب إصغاء صلاة ركعتين يتجوج فيهما لما الجمهور استدلوا بحديث جادت في قصة السريك الغصفاني أنه دخل المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يكتب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هم صليتك يمكنكم جامعين بأيك ولا يعني الدارة ولا عمود ولا حاجة فجيت قال له هل صليت قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجول فيهما بدأوا يسرعوا في هذا الحديث دفعا يعني لا يعول عليه قالوا ان كان سليس الغطفاني كان سخير جدا وكانت حالته رثة وثيابه ممزقة واثر الجهد والشكرة التعب بادي عليه فأراد أن يقوم فيراه الناس عليه. نقول هذا تحميل للحديث ما لا يحتمي تحميل للحديث ما لا يحتمي وأوضح من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام على صفة العموم من أتى الجمعة أو إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فلا يجلس حتى للصدق ورحمة الله وهذا الله إذا جاء أحدكم يوم الجمعة ما خاطب سليكا بمفرده رجى الله تعالى مثلا ولا يَدُودُ الكلام وَالْإِمَامُ يخطب بقوله عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك والقمام يخطب أنصت فقد لغوت متفق عليه وعنه لا يحرم لما روى أنا قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال يا رسول الله هلك الكراه هلك الشأن فدعو الله يغضينا تمام؟ قد شاهد هو ظل يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي رضي الله عنه تمام؟ وأيضا حديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم الجمعة دخل عليه رجل وقال يا رسول الله رجل يجهل أمر دينه فهل علمه أحد أو هل من أحد يعلمه قال فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر واتى بكرسي خشب قوائمه من حديد وفي بعض دوابة الحديث في المرض واتى بكرسي خلت قوائمه حديدا خلت وخشب قريبا من بعدها قريبا بعضها من جبنة الاية تصحيح السماعي او تصحيح الكتابي عند بعض الرواب والحديث صحيح في الجملة يعني بقول فأتى بكثي خشك قرائمه حديث ثم جلت اليه تعلمه والرجل يتأله ونريه يجيد ثم سعد على المنبر واكمل واكمل الخطة ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم او الخطيب يتكلم مع بعض احاد الناس او يكلم بعض احاد الناس من المجتمعين لكن هذا ليس لعموم الناس مع بعضهم البعض فالمسألة فيها جزئين جزء كلام المصلين بع وجدء يتعلق بخلال الإمام مع المصلين والمصليين مع الإمام أما السورة الأولى اللي هي كلام المصلين بعضهم مع بعض ستيها خلاف والذي عليه الجمهور أنه يحرم أنه يحرم وفي بطلان جمعاته أوده لأهل الألم في هذا المجال يقول ويختمل أنه في مخاطبة الإمام خاصة بأنه لا يشتغل بتكريمه عن كمان خطبته وهو لما بيتكلم الإمام الإمام حيسكت ويرد عليه حيسكت عن خطبته ويرد عليه أثناء الرب هل رأوا معمور بتنشى آخر غير رب النبي أو رب الخ رب الخبير عليه غير معمور إذا هذا غير مخالف له لإن؟, لأن الأمر بالاستماع ولناه عن التحدث أثناء كلام الخاطئ بيقول لنا مسألة إلا الإيمان أو من كلمه الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل خليت يا كلام على السواء قدامه قال وهو على المنبر وإذا دخل أحدكم من الجدة فدارك رتعتين ولحديث آلة في اللذي قال للنبي هلك الكراعر هلك الشاتر او الشاتر اذا الذي يترجح من كلام اهل العلم هو حرمة كلام المصلين بعضهم مع بعض اثناء خطبة الانموال عليه الزمهور وهل يحرم كل الكلام حتى بما فيه رد السلام وتشميط العاطس الذي عليه قول الشافعي رحمه الله واكترعوا العلامة الباني رحمه الله تعالى في تمام منه وفي كتابه الأجب النجاح لأسئلة المسجد الجمعة في إحتمال صلاة الجمعة. قال رحمه الله ويحرم ذلك كله. بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأحدها أنصت والإمام يصف قد لامه. هذا أمر بالمعروف واجب. ومع ذلك لو تكلم بها اثنين خطبة يعني فقد وقع في الإثم والحرب. فلقد عليه تشميت العاطس رضي الله لو واحد عاطف فحمد الله لا تشمله على الرابح المسألة هذه لو واحد دخل قال السلام عليكم لا ترد عليه السلام. ما إلا الإيمان. يقول إلا الإيمان أو من كلمه خاصة للأديلا التي تكلم. باب صلاة العيدين نشرح في صلاة متحولا ثم نتكلم في تفصيل مخالب الشارح رحمه الله. نعم. باب صلاة العيدين وهي توضُع على الكساء إذا قال منها أو ضعوا له منصر توضُع عن سائرهم. وركضنا. لا يفعل الشمس إلى الزمان والسنة في عروها في المفضل وجعله الأبحة وتحرير الفطر والفطر في الفطر الخاصة أفضل صلاة ويسميه أن يغفر لنا وأن لا أظلم وأن لا خير. طب إنه رجع لفطر في الفطر كيف تضبط؟ الفطر في الفطر لا والفطر في الجبن نعم. السنة في الفطر. لا وتعديل الفطر في الفطر خاصة قبل السلام نعم يبقى التعديل الأضحى وتأخير الفطر ويعني وتعديل الفطر في الفطر خاصة قبل السلام أو على أن اللي الاتدى ممكن تكون والفطر نعم ولكن أشبه أن تكون على عن المحر ويساعد أن يأتصر ولا سلب وصف ولا تطلق فإذا حدث الثلاث تقدم الإيران تقلل نعم أكعدين للا أبان ولا إقامة نتبذر في طولة سبعا بتكبيرة الإحرار وتستانية خمسا سوى تكبيرة السياس ويرطع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله ورجل آدم وسلم بين كل تكبيرتين ثم يقرر الساتحة وزورة يجهر فيهما للقراط وإذا سلم حضر به الخطبين فإن كان فصرا أستمر على الخلطة وبيّن له حكمها وإن كان أطحا بيّن له حكم مبصية والتكبيرات الزرائج والخطب كان سلمة والتكبيرات سيّن له حكما الحكوشية والتكبيرات الزوائل لا لا الواق ليس اتعطيكها الواق هنا على الانتلاف والتكبيرات الزوائل والقطبتان ثلما التكبيرات الزوائل والقطبتان ثلما ولا يتنثر قبل خلاف بعيد ولا بعدها في موضعه ومن اذرت امام قبل سلامه اتمعها على خطبتها. نعم فمن سادته فلا قضاء عليه فإن أحب فلناها تطروعك إن شاء رتعديك وإن شاء رضعك وإن شاء طبعاها على ارتفادها ويستحب التكبير فيها إلى ذاير عليك ويكبر في الأضحى رقين الثرائب في جراعك من صلاة فجر لوم عرفة إلى العطف في الآثة أيام التكبيرين <تصفيق> وقفة التشبير لشفعا الله أكبر الله أكبر لا إلهة إذن الله الله أكبر الله أكبر وليس لها الحمد أحسن بارك الله وصلنا بالحمد لله عز وجل إلى الكرام على صلاة العدين قال صاحب المدن رحمه الله وهي فرض على التفاية إذا قام بها أربعون من أهل المنصر فقطت عن سائره أولا اختلف أهل العلم رحمه الله في درجة مشروعية تفالات العيم بعد اتفاقهم على مشروعيتها في يعني هي من القرب من المشروع من المشروع من المتعبد لله عز وجل به على اتفاقتها إجماعا ولكن اختلفوا في التكييف الفقهي لدرجة هذه المشروعية هل هي واذبة على الأعيان أو واذبة على الكفاية أو مستحبة على ثلاثة أقوال لأهل العلم رحمه الله تعالى قال المصنف القولا بالفرض على الكفالة أنها فرض على الكفالة يعني لا تتعين على كل من كان من أهل شروطها من أهل المصري أو من أهل البلد وذهب بعض آله العلم إلى سنية صلاة العيد عملا بحديث الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ماذا فرض الله عليا من الصلاة قال خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على الناس قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تطوع شيئا فذهب دموره أهل العلم بجلالة هذه اللفظة في الحديث إلا أن تطوع شيئا أن كل ما سوى الصلاوات الخمس فهو سنة نسل تطوع لكن ذهب بعض أهل العلم كان حنفيا رواية عن ناهد واختروا الشوكاني واختاره شيخ الإسلام ابن كيمية رحمه الله تعالى ونفر غيره يسير من أهل العلم أنها فرض على الأعيان وذبة على الأعيان وستدلوا بجملة من, الإيه؟ من الحديثة منها حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها في الصحيح قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الأيدين أو بالخروج في الأيدين إلى المصلى وأمرنا أن نخرج العواثق والحيض وذوات الخدور وقال وليعتزل الحيض المصلى يشهدنا الخير ودعوة المسلمين قالت امرأة يا رسول الله احدانا لا تكون لها جلباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبثها اختها من جلبابها لتلبثها اختها من جلبابها وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود وغيره من أصحاب السنن اجتمع في عهده صلى الله عليه وسلم عيد وجمعا فقال أيها الناس إن مجمعنا من شهد معنا العيد او ان مجمعين من شاء فالمجمع ان مجمعون ومن شاء فلك المنابي فلان لم يذ على انه صلى العيد ثم خطب للعيد ثم صلى ركعتين الجمعة في ثم ثم قال او في بعض الروايات ثم لم يذ الشاعر الى العصر في بعض الروايات انه صلى العيد ركعتين ثم خطب العيد بعد الصلاه ثم خطب صلى الجمعة بعد خطبه العيد يعني جعل خطبه الخطبتين وسط لأن خلطة إيه بعد الصلاة وخلطة الجمعة قبل الصلاة في, في الوصف قبلها ركعتين عيدة وبعدها ركعتين الجمعة وإحنا قلنا دادة على لأن الجمعة ربطها وقت إيه وقت صلاة إيه أو وقت صلاة الضحة تبدأ من هذا الوقت وتنتهي إلى آخر وقت صلاة أفضل اللي هو قبيل العفض يعني أو إيه أن يتكل وقت صلاة العصر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من شاء أن يجمع وإنا مجمعون وفي رواد صلى النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم العيد ثم أرخف في الجم ثم أرففا في الجمعة فدارين الوجوه هنا أنها تسقط الجمعة إذا اجتمعت معها تسقط صلاة الجمعة إذا اجتمعت معها والمستحب ولا يسقط فرضا وإنما يسقط إيه واجبا مثله أو أقل منه ماشي الكلام الذي يسقط, يسقط, يسقط المستحب الذي يسقط فرض يفرض مثله يفرض أكد منه إنما للمستحب والمسنون يسقط الفرائض المتعينة هذا لا يكون وأيضا قال العظوم تدل بقول الله فصلي لربك وانحق قيل صلاة وانا ثلاثة العيد بول بذليل قوله سبحانه وتعالى فصلي لربك وانحق قال المشهور في التفتيه أن المراد به صلاة العيد وهو أمره والأمر يستضي الوجود ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يداومون عليها ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فأشبهت الجهاد ولأنها مشاعيل الإسلام الظاهرة فأشهد ألدها لعل قول من قال بأنها وظيفة على العيان أبرة وأشبه بالصواب وهذا ما رجعه الشافعية رحمه الله والألدنيم من المفسرين واختار شيخ الكرم ابن سميع وقال قول من قال فرض في لا ينضبط قول من قال فرض في لا ينضبط وقول من قال بالسنية قول ضعيف فترجع عند رحمه الله أنها وظيفة على العيان خلاف صحيح المعتبر في هذه المثل المسألة وأول وقتها من ارتفاع الشمس إلى الدوال وقت صلاة العيد خاصة مع اتفاع بقعة البلد وتكاتف المصدين وتزاحم الناس في البلد الوحيدة يبقى من فقه الإمام أن يؤخر الصلاحة حتى يجتمع إليها الناس مش المسألة يعني ان هو أنه متعبدين بالدقيقة صلاة العيد في النتيجة ساعة كذا وثلاث دقائق واربعة ورشين ثانية يعني هذه الأشياء ما تعبد الله أزداد بهذا التحذب وهذا الضيط وإنما المسألة كما كان يفعل النبي صلاة الله في الصلاة الخمس كان بإذا أذن المعزل نظر النبي فإذا اجتمع الناس عجل بالصلاة وإذا تأخر الناس أخر الصلاة يعني المصلين كلهم موجودين ناكل بالصلاة مع رضا أقم الصلاة صلاة النساء المسجد لسه الناس معرفين لسا لن يأتوا بعد وهو المعتد أن هم يعني يشهدون المسجد يعني يؤخر شيئا حتى يترطق بالناس وحتى يحطروا عباداتهم على الوزن الأخير. فمن فلقه الخطيب أو الإمام الذي يحضر بالناس عيد أن يؤخر جاهزة بطاعتك وإلا بحر الصلاة واسعة عندك من اتفاع الشمس خلال روحة إلى قبل دوال يعني عندك حوالي 6-7 ساعات في بعض التوقيت أو 6-5 ساعات لأنه لا تحرر أعلامات يمتعين فأول وقتها من اتفاع الشمس إلى زوال الشمس من اتفاع الشمس إلى زوالها في وضح النهار قبل سقطته لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في هذا الوقت اخرج البخاري في كتاب الاداء باب التبكير الى الاذن قول عبد الله بن مس الا كنا ضربنا هذه الساعة وذلك حين التلييح يقدر التليح صلاه الضحى قال ابن حجر في الفتح هذا التعليق باب ايه ها وقال عبد الله بن مس ان كنا من عند البخاري حد عبد الله بن مس الصحابي طبعا يعني ايه مساله طلب فاي عمل البخاري في هذا الاثر حدث من مبتدى أثناء هذه الروات وأجمع حتى وصل إلى قول الصحابي مباشرة من أفهمه معلّم. تقول الحافظ إن حدث هذا التعليق وصله أحمد وصل راح برفقهم وتيأخب برفقهم ثم أخرج ثم أخرجه من طريق يزيد بن خميض وهو بالمحجنة مصغرة لا لا لا خميض. تبقى بالمحجنة تبأشرح تبأخط. يدير ابن خويل قال خالد عبد الله بن مشر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نأتي يوم عيد فطر أو أضحى وأنكر أطاع الإمام طبعاً الإمام كان أطاع الإمام في الصبح ده مش أطاع الإمام مثل أن عبد ربع الساعة هو توكيل في النتيجة ولا في الساعة لا ده الإمام أطاع جداً بدليله له إن كنا خطرنا من هذه الساعة من التسبيح يعني كنا صلينا الضحى وخلصنا وكان معنون النبي صلى الله عليه وسلم أن في صلاة الضحى بعد ارتفاع الشمس في لونحن أو لون يعني حوالي مثلا تقريبا على التوصيد بتاعنا لو قلنا الشهر الساعة كانت تقريبا يعني ستة وعشرة مثلا ستة وربع نقول مثلا كثيرة الساعة سبعة وربع ده كان ايه؟ لو ده بداية التسبيه في النبي صلى الله عليه وسلم وبداية ثلاثة واحد من غير ايه؟ ان كرم وان كانت الصحة قبل هذا فانا بيقول فانكر اصطاع الامام وقال ان كنا قد شررنا هذه الساعة وذلك حين التسبيه وكذا روى ابو عن احمد والحاكم من طريق احمد وطخم وقوله حين التسبيح اي وقت صلاة الصبح وهي النافلة يعني اذا مضى وقت الكرامة بعد طلوع الشمس، وفي رواية صحيحة بالتبرنيه لمعزمه وذلك حين تسبيح الضحى، فالسنة يعني أن يصليها في أول وقتها من انتفاء الشمس إلى الظوال، إلا إذا كانت هناك سنة مصلحة في التخدين أو التحديد كما سيأتي في, في الأضحى والصي في الفترة وسط وقت صلاة الجمعة. والسنة في هذه المصلّى لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسلّم من بعده كان يفعلونها في الصحراء. هذا هذا ودّوّل بمعنى في كتاب الصلاة باب يصلي الناس العيّ في المسجد إذا كانت في يوم النقيب. يعني على خلاف. الأصل. وأن ماذا في كتاب الإقامة باب ما جاء في صلاة العيد في المسجد إلا كان يوم مطر إلا أن هذا المعنى ضعيف ما هو يعني صلاة فيه في المطر لكن كونه في الصحراء يذكت من حديث ما يستعيدين <تصفيق> المصير حديث أم عطية أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى المصلة في العيدين فصل والأضحى وأمرنا أن نغرز العوائة قول الحيضة ودواب الخدور العواتق جماعتهم التي بلغت سن المحيط تعودي قد من خدمة أليها الطريقة الصغيرة. ما قلت صلاة روحاتي كذا روحاتي كذا لما تبلغ ما بلغ المساء خلاص طوال في البيت بقى تبقى من درات الخدور في خدريها لها سترة خاصة بالليل ما تخرج تمام ولذلك كانت بنات العرب مع طول الحسد في البيت والقرار في البيت ها خبيرة بشرة طويلة عم بقية إذا قلت الشمس والخروج والخروج والعمل وما هذا تمام ولذلك ذلك ان جعفر السهلي ابن حنيفه رضي الله عنه وارضى لما انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة فنجل سعد من عامل ابن ربيعة ليلتسم في الايه في بئره الماء فقال عامر وكان يعني عائلا يعني لما يبص لحد بيحسده غضب عنه فقال ما وئلتك يا ولد من مخدره ولا جلد من مخدره يعني جلد يعني جلد البنات في البيت قاده قوي يعني فربط سعد وقع في الميه ما ضراش ثاني جرى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادرك سهلا قالوا ان تتهنون فيه على طول عارف انه بيتحكم طبعا الرجل العربي ابيض جدا ابيض الى حمره نادر في العرب فبيبقى العين تضره اليه فقالنا التهم وفيه عامر ابن ربيعة فقال علا ما يقتل احدكم اقصد هل نبركت واحد كده ربنا يعني عطا حسنا يعني جلد وحسن والهيئه وكده ما شاء الله تبارك الله ان هو تقولك تقول كنت ها بقى اسمه يقولوا شانوس ولا الله ينزلوا الارض ما ينفع طبعا من قضايا ياسر فقال ان ذلك ايه يا سامح؟ الشاهد يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وامر يعني المسلمين ان يغيلوا العواثق جماعات ما تقعد قد من جهه ايديها بلولغها وذوات الخدور يبقى جماعه ايه؟ المخدره يعني مش المخدرات اللي هي بت... لل ثاني اتما المخدرات اللي هي بتخدر بايه؟ جمعه تبع لما المخدرات يعني ايه؟ محبوسه في غدرين البلد يعني ويعتزل الحديث المصلّى قال يشهدنا من الخيرة ودعوة المسلمين وفي حديث حسن الشكل الباني وكان يعني في رحّتينه نزح خالد جدا من حديث نعمة بن الطبراني واجب الخروج إلى أيدينا على كل ذات نفق يعني لو صح هذا لكان يعني أو لو سألنا من المناقشة الحديثية ما كان قطاع لكل خالد واجب الخروج إلى المصلّى أو إلى أيدينا على كل ذات نفق إن كان واجب على مثال ما كتب لكن المسألة لا تخلص أو تحسين الشكل الحديث لا يسلم له لا من الجهة من الجهة ولا من من الجهة في منزع شديد له ولكن قد حسنه رغم الله فلا نقل اجتهاده من الله عز وجل أن ينفع بعلومه طيب بألوى السنة في الواقع المصلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه من بعده كان يفعلونها في الصحراء وآمر بالخروج إلى المصلة تمام وفي الواقع المصلة آكد بلا شك من فعلها في في مسجد المسلمين واكابر المسجد واوضح دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ما استقر من ادله الشرع المطهر والسنه الصحيحة من ان الصلاة في مسجده تعدل 1000 صلاة في سواه الا مسجد الحرام ومن ذلك يترك الصلاة بالمسجد ويصلي في الخلاء فهذا دليل على ان الصلاه في الخلاء افضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يترك الفاغره ويفعل المقتول صلى الله عليه وسلم. إلا إذا كان سمى مطل أو أذن أو نحوها أو ريك نحو شديدة أو, أو برد شديد أو نحو هذا أو مثلا عاصبة أو نحو هذا فلا يتأذى المسلمون بالصلاة في إيه؟ في المصلاة فميصلبناك في, في المساجد لكن الأجلة التي وردت في المسجد في المسجلها ضعيفة ولكن المعنى ثابت من بيها في دلالة في الشرق ما قاله والسنة تعزيل الأضحى ومعذرة تعزيل الأضحى ومعذرة تعزيل الأضحى وتأكيد الفترة لأن السنة إخراج الفترة قبل الصلاه هيدي له براح انت بتفتطر صلاه او انت بتتوجب زكاه الفطر انت بتتجب لا بغروب شمس اخر يوم من رمضان هنا ودلل بغروب شمس اخر يوم من رمضان والاصدق الاقرار المؤكد من ليلة العيد الى الى تعود الخطيب الى, الى الصلاة او الى الصلاه والايمان الى صلاه او الى نعم ال... هنا ال... صلاه نعم ما بين غروب الشمس اخر يوم او من تمام الشهر ثلاثين لحد غضة العيد او صلاة العيد هو ده مجال الاخراض بعد نجوم وإيه ده فقد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان تخرج قبل العيد اليومي او يومين من بعض دفع المشقة عن المسلمين والتمكن من جمعها وتوزينها ونحوها فطبعا لان وقت فلات الم... معذرة الرافع توزين شباقات قبل فلات العيد فمن المستحب ومن ثقة انه اخرج شيئا حتى يتمكن من اخراجه فترتهم على صفره الشرع المنبهر يقول فدي تاخيرها توسيع لوقتها لوقت الايه صلاه الظهر ولا يجوز التضحيه إلا بعد الصلاة طبعا ده هيجي ملحق بكتاب الصيد والدباح أو في اخر كتاب الالحج في ايه في الهدي والاباحه ان هو بيقعد طريقه الايه الفقهاء يا الكلام في الاباحه على كتاب الصيد يا الكلام في الاباحه على كتاب الهدي في اخر كتاب الهدي يقول ولا تدود التضحية إلا بعد الصلح ففي تعديلها مبادرة إلى الأضحية مسألة ويسن الفطر في الفطر خاصة قبل الصلح ويسن الفطر في الفطر خاصة قبل الصلح الفطر أنه هو يعني شيء قبل الخروج إلى المصن ويمسك في الأضحى حتى يصلي لما رب ريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرد يوم الفطر حتى يصف ولا يطعم يوم النحر حتى لقلبي. حديث أخلاق النبي. وحتى نعم أخر يعني أخلاق النبي وقال حسن الغريب وصحبه من القبطان كانت تقرير الحديث للحاضر ابن حجر رحمه الله تعالى. مسألة ويُسنَّ أن تَتَّلَى وَتَنَظَّفَ وَتَصِيرَ. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم الجمعة من الجمعة إن هذا يوم جعله الله عيدا بين المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فبتسلوا يعني وسأل يعني عيد تتسأل الجمعة النقي وده عيد مجاز فما له العيد الحقيقي العيد الذي هو العيد نعم وجاء رجل إلى علي بن أبي طالب النحديث عن عبد الله بن زدان يعني النبي صلى الله عليه قال عن علي قال سألته عليا عن الغسق قال تسل كل يوم من ينشق قال ليس عن هذا أتالك الغسق الذي هو الغسق يعني لنا مصالح فيه تعبدنا قال غسل الجمعة وغسل ال وغسل وغسل الاحرام أو ال أو في المكة وغسل العيد وغس العيد فسألنا علية رضي الله عنه يحدثه بالمشروع عن سيد النبي وقولي صلى الله عليه وسلم و وأوضح يعني يعني يتعظض المعنى بقوله إن هذا يوم جعل الله عيدا للمسلمين فقتلو ولأنه يوم سرع فيه الاجتماع للصلاة فسنه فيه ذلك الجمعة طبعا من الامر العادي جدا ان الإنسان الانسان ناري قريح مشوار يلبس أحسن الثياب ويتطيب ويغتسل مزل للعرق عطور تسريحات اشجار عشان هي مثلا زيارة ويأتي في الأمور التي تعبدنا الله بالتنظف والفساد فيها اي من نوم يروح يصلي الجمعة كده اي من نوم يوم العيد يروح يصلي كده خلاص أو يروح طالع بالبيجامه بالروب بملابس النوم هذا لا يقبل هذا سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى الله احق أي يتزين له ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يشتري كل عام حله خاطر ما بيبساش أبدا أن لا صرف لي واضح العمر وهذا من هذه صلى الله عليه وسلم عادة باحتفال طاعة لله عز وجل تقرض إلى الله عز وجل ما استطعت بما الحب ويرضى فالله عز وجل نظيف حب نظافة كما ترده الترميتي من حديث نبيه مدفوعا صلى الله عليه وسلم مقله فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام وصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة ولا خلاف بينهم أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعاوذ تستان سوى تكبيرة الإحرام وفي الثانية بعد ارقيام من السجود خمسة لما روى عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التكبير في الفصر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس سوى تكبيرة الإحرام رواه أبو داود والحديث يعني بيقول قال الحزر بن حزر فيه ابن النبيعة وهو ضعيف إلا أن معنى هذه الأحديث خصصها من أحديث أخرى معنى هذه الأحديث في عدد التكبيرات وهل يعدها سبعة في التكبير في الإحرام ولا بها وخلصة لتكبيرها الانتقال ولا بدونها هذا ورد فيه أحديث مختلفة وهي صحيحة في مجموعها صحيحة في مجموعها وده موضع ثلاثة دي أهل وإن يعني مش كل المذاهب الدخية بتقول أن التكبيرات في العيد سبعة في الأولى وقام ده الثاني ده الحنفية يقول محصلة في التكبير في الرشعة في الخمس يبقى ثلاثة في القولة واثنين في الثانية فانظر لهؤلاء الذين يقولون نحن على, على مذهب الاحنيف وكل ما يتكلم على مذهب الإيمان ويجي تصلي بالناس مشارك مذهب وينيشترافين الله في السهل مسألة ويرفع يديه مع كل تكبيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير هذا مع التكبير مطلقا في الصلاة الفريقة والنفل على العين على بعض أما في صلب العيد والجنائز فلا هأدلة تفسخها. بيقول روى الأثرم عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنائز والعيد. وهذا ثابت. ولأنه ولا لورق له مخالف من الصحابة بل أثار موسى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقدار التابعين في رفع يديه في كل تكبيرة في الجنائز وفي العيد. في الجنائز وفي العيدين لكن روى الإمام ابن ماجه وغيره بقى يشد بعضها بعضا وقد حسنها الألباني بطريقين الحديث حسنها بطريقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الأيدين والجنائل يرفع نبيه في التكفيرة الأولى ثم لا يعاود ثم لا يعاود يعني بيرفع حديث في التكفيرة الأولى فقط ويرفع فيها على صدره في وبعدين يكبر من غير راقة هذا فعل النبي فمن تدين بتصريح الشيخ الألباني في فعلى الحين على الله ومن قال من الحديث لا يصلح أحد, أحد طريقين شاهدا للآخر أو مصححة للأخر بطريقه قريب الأصل نحن عندنا السنة مرفوعة ثابتة على النبي خارج الأثر الثلاث جمهور الصحابة الأحليه مصدقين عنهم الأخر مصدقين عنهم أنهم كانوا صعونا في كل شيء في كل تدبير الأمر واسع الأمر واسع فلا تلزم الناس بمذهب أخذ به وتنكر عينه الثلاث في نفس السالب مطابق بل بالعكس جمهور الثلاث على راض اليدين في كل تدبير ولكن التحصيل مفروش الأبناء على العين والأربع فهو المستند إلى الآن حتى يذهب ضد ذلك تمام؟ يبقى عندنا المرفوع من سئل النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعبذنا الله بقول حجيته وفعله صلى الله عليه وسلم أنه يطبع في التكبير في الأوليان ثم لا يعاود رفع الناس يا سنفس كان الإمام من صاحب فقه وصاحب مذهب ودراسة ويدا دين برفع الناس في كل تكبير الأدب أن ترفع اليك في كل تكبير تمام؟ يعني لو أنت بدروك الصارد مثلا يعيش في الحرم مش هل تقول بقى الألباني قالوا ذلك عندك أئمة كبار مفتين علماء يرجع الناس في إ صلي كما نصلي، وعارف ان المشهور في المقالة أنهم يكبرون في الجنازة في كل ديال طعام في كل تكبير يرفع معهم في كل رغب، تمام؟ شيخ الالباني على جلاله في خبره، ومع شدته في المقالة القبض بعد رفع من الركوع كان إذا صلى في جنازة حرم سمع الله والملحمة لبعض الأذريوم على الأدرس يقول إننا جو إن الأمور يتملي، يقول أيما كبار خمس غالي تكتر في الجامعة والناس مش جاند الشيء أيام مدرسين وألما وأفخاء، فتأدب الأدب وارتدي منهم في يضع يدها اليوم على الأدرس وبعد راح يدرس رغم أن الأدرس ديني وأيضاً من سقني رحمه الله تعالى أن بعض الشارع سألوا وهذا مسجل في شريط كتيب في مسجد القنوت أخر مصري والآن أنا في مصر على مدار الشتاء يحمنون في فرقة الإيه الفجر رفع الأيدي ورفع الصوت للدعاء ماذا أفعل قال رفع ركابه وقول آمين قال أتابع الإمام في ترك في, في ترك سنة قال وفي ترك الفريضة أيضاً أرأيت أن خلق قائداً ماذا سفعل؟ يقول الإمام لو صلى قاعد من تحت من أيه؟ قال أصدق قائداً قال وأما حكم القيام قال ركّ قال وأملا بتركه قال السنة قال هذه فتك إنما جو الإمام ليتسمى بك فقال له خلق أنا أعبسك هو هو أقول أمين أمين أنا أعبسك قال من أين لك في الصلاة أن هناك موضع في صلاة المسلمين لا ذكر فيه أتركه ورده إذا إن أردت المخالفة أتركه ورده إذا فتبت الصلاة إيه رأيات لو أنت بصممت خالف يعني خلق تبقى خالص وزجد وتبقى صلاة الباطلة ويقلب الله ورأتك لا أعطى هذه من عندك يا تمام؟ فإن كنت في غير المدع ولا ده خلاص مخالفه السنه تمام السنه ان انا ادو الى الامام اللي قدامه كده كبر تكبر وإذا ركع فركع وده ليه اصل الكلام بشكل تام وتامين صوره كما كانت القبض والرفع بعد الركوع ماذا أفعل؟ ها أنا ما يتباين بين والإمام والامام بيقبض او العكس قال إنما ما إلى الإمام الامام ليركن لا تخلفوا على ائمتكم إذا كان طبعا انت معايا فاهم اما واحد كده يعني على باب الله ده حالاتنا كده يصلي أي حاجة يعني وخلاص لا ما تقعدش تقول فلان بيعمل كده وتقعد تدور انت عارف مذهب الرويد كيف يدرسوه خلاص من الادب ان تتابعه ولو على ثلاثه مذاهب انت هتمشي تبيقول يرفع يديه التكبيره ايه دي كل تسبيل يعني في الايه في الايه رفع الصوت طبعا هذا للام فقط لتبليل مساله ويحمل الله تعالى ويرثي عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين لما روى الاسلم في سننه عن علقمه أن علقمة وعبد الله بن مسعود وأبا موسى وخذيفة خرج عليهم الوليد بن رفه قبل العيد يوما فقال إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه فقال عبد الله تبدأ تكذر تكبيرا تستخدين الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكذب وتفعل مثل ذلك إلى أن قال وتركع ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي ثم تدعو ثم تتبيل وتفعل مثل ذلك ذكر في الحديث فقال أبو موسى وحديث صلاه بيقول ابن هаниس تقدم تفتيح ولا أدري إلى تقدم تفتيح وثاني عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه, عنه أن هو كان يسنبح بين كل تكبيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وإما قرأ سكتا فلما قال لذلك أنه لم يأتيه شيء من المطبع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقرأ فاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة لماذا هو النعمال بنشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بيسد إسم ربك الأعلى وهل أتاك هديث الغشير وهل أتاك هديث الغشير وربنا اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما في العيد والإيه والجمعة يعني يقرأ بها برضه في العيد ويقرأ بها في الجمعة قال ابن المنجد أكثر أهل العلم يرون الجهر بسرعة وفي إخبال من أفضل بقراءات النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر بها ولأنها صلاة عيد أشفى بالجمعة مثلا فإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما لمرار بن ماجه عن أبي الزبير عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خطب أو أضحى فخطب خطب, خطب قائما ثم قال بعد ثم قد وهذا حديث ضريب فيه سعيد بن مسلم وقد اجمله على بعضه وابو بكر فوضعه ايضا طيب الحديث ايه بيثبت من اجمله على بعضه دي باب حديث ايه الحديث ايه اسمه ايه من المكذب ها ومنكر ايه ومنكر فيه ام ومنكر ايه ما فيه هرار غدا ت... ت... ت... تحميله ولا ايه تعديله لا يحمل التفرده ومنكر كل ما به هرار غدا تعديله لا يحمل التفرده ما فيه ها؟ انما هو ايه واجمعه للعطيه فهو كرد كان ايه لا المخبوض ده خصم كبير جدا المقبول دي في الصحيح لذاته ولغيره وحتى لذاته ولغيره والمخبوض فيه ضعيف أحسن. ها المتروك، المتروك، الحديث المتروك ما فيه رأي أجمعوا على بعض، تمام؟ فإن الحديث اللي يقول إنه هو خطر بطتين يوم العيد جلست فيه وصفيهما هذا لم يثبت عن النبي، وإن المسألة مصلة بصلة، تمام؟ فإن جلست فلا لا المسألة تحسن وإن قام على أساس أن الأصل العدم وخطب ضربة واحدة فهذا أوجه وأقرب وأفقه مسألة فإذا كان إذا كان العيد فطرا حسهم فيه على الصدقة وبين لهم ما يخرجون فيذكر لهم قدرها ووجوبها ووقت إخراجها طبعا الكلام ده في غير محله لأنه خلاص في الوقت هم الناس خلاص فالله أود كمام لإزلالة الفطر من غروب الشمس آخر أيام العيد أو من ثبوت الرؤية لحد ما أفعل بإيه الخطيط للجمعة أو المعزلة المخطبة أو الصلاة وخلط عدد لي ما هيكلمهم بقى يا عزيزيه بعد ما خلطوا بقى التبكيل يكون قبل الفيدي مش بعد الفيدي وإن كان رغبها رغبهم في الأضحية ماشي إن الأضحية حتيبقى بعد الصلاة رغبهم في الأضحية وابتهم وأنها سنة وما يبذئوا منها والعيوب اللي تمنهم منها ليعملوا بذلك والتكبيرات والزوايد والذكر بينهما سنة، يعني لو صلى صلاة العيد زي صلاة الصبح من غير زيادة خالص صلاة صحيحة، لو صلىها زي ركعتين الظهر قبلية ركعتين بالإسراب صلاة صحيحة، فالجهد والتكبيرات والأذكار بين التكبيرات كله ذلك المستحب فعله، فقد أصاب صلته فلم يكن مخطئا ولا أنتمان. يقول مثلا والتكبيرات نعم. والتشبيرات الزوائد والذكر بينها سلنة وهي التي بين تشبيرات الصلاة وقد سبق ذكرها بدليل حديث عقمة وابن أسعود ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك مسألة ولا يتنفل قبل طلاة العيد ولا بعدها في موضعها يعني في المصلى ولكن له أن يتنفل فيه بعد أن يعود إلى بيته إما من كان أو مأموما بمراض معبات أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم كفري فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها متفق عليه ولا بات بالصلاة بعد وجوعه لما روى ابو سعيد الكدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين ثم بعده وهذه الحديث حسنه الشيخ رحمه الله تعالى قالت الزوائد إثناده الصحيح والجانه في قبل. مثلاً ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها بناء على إيه قبل سلامه بناء على إيه أيونا على إيه مستأنف تقولي أصلاً إدرك على بناء على إيه تقولي من أذا تقول على أنا إدراكين هم اللي جاو كلمة معيتها ثانية أنا بقول إنت بقول إيه خلط مش هتألكم تخيفين انا هضربكو انا بس اجلال اللي قال كلمة قال ايه الصوت داخل مش عارف اسمها بسأل سؤال تاني هون ايه الكلمة دي بناها على ايه ومن اذركها قبل س... قبل سلام الامامي منها اتمعها وصفتها يعني ايه قبل سلام الامامي اه نعم لما اتقل الادراك بما يحصل الادراك و احنا قلنا احنا معانا مستصحبين الادراك من اول الكتاب لحد هنا الادراك يحصل ايه برجع كام وأقل أذرة ذكر عن ذكر رقيقا، هنا بيقول ومن أذرك الإمام قبل التلمي أتمها على صفته لأنه قضاء فكان على صفته كباقي الصلاوات، تمام؟ لأنه قضاء فكان على صفته أي على صفه الأداء هي بتؤدد زي سبعة في الأولى وخمسة الثانية وجهر في القراءة بيقول لو هو أذرك الإمام قبل التكليم إذا قال أذرت يبقى يبأذى يصليها زي منازل يصليها، فما يكون هذا الكلام أنه إن صلّاها مسجدًا صلّاها كتين عليهن، يصلي الله يرحمكم، يصلي الله كتين على غير الصلاة، تمام؟ ولكن الأشبه أنه لو أغلقها أضلك مفرداً أغلقتها مع الإيمان، فلصلي على صفته ولا حرج فيها. لكن قد هذا الإمام أبو خليفة كتابي في باب الصلاة العيد أن أثر ما يعني متعلقة عن بعض المتلث أن من لم يدرس الصلاة العيد صلّاها كتين وهكذا مهاما فلا ركعتين أي ركعتين ولكن بخاص بفراد الإيديا لكن الأشبه أن احنا بقول للإدراك عشان احنا ماشي الكلام ده لا يتم إلا بركعة كاملة بيقول مسألة وإن فاتته فلا قضاء عليه يعني فلا قضاء عليه يزك لأنها لن فرضين بناء على القول بعدم فرضي أما لو تبيننا على الأشبه من اختيار شئة الإسلام والشوكاني فلا من عندما يبالي رحمه الله تعالى وهو من ترقام من الثلاث في هذه المسألة يبقى حين يلزمه القضاء بيقول لي أنها ليس القضاءين ليس عين فلا يلزمه قضاءها كالقضاء الجنان وإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء صلاها على طفتها لأنه تطوع هار فكانت الخيارة فيه إلى المكلفة إليه كصلاة الضحى يعني إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا وعن عبد الله بن مسعود قال من فاتته صلاة العيد فليصلي أربعه هذا إثناظه صحيح رواه في عيد بن ممصور في سلنه في إثناظ قال الحاجر فيه إثناظه صحيح من, من فاتته صلاة العيد فليصلي أربعه وإن شاء صلىها على صفتها لأن أنثا كان يجمع أهله ويصلي بهم ركعتين يكبر فيهما أخرج البهقي واحتاج إلى مرة في إثناظه ولأنه قضاء فكان على صفة إيه كبقية الإيه أفضل لا. خلاص بالمثالة أن المكلف مخير في صفة القضاء ولكن الأشرة أنه لابد من إيه من قضاء في هذه مصر نعم ويبدوها صلات ولكن الصفة هو مخير فيها اثنين أو أربعة يعني السنة الزجارة كثيرة والسنة البعدهم او او او او يعني بصفة صلاه العيد ركعتين يعني بسبع تكبيرات وخمس تكبيرات ويجبر فيها بالقراءه ويتعيض القراءات اللي هي من فيها استحبابا او صلاه التكبيرات ركعتين وخلاص من غير بصفه المعينه ولويت ولو صغرى ولو ولكن بنية القران ايه لا هو الاصل ان يخرج الى العيد يا جماعه انت فيه ولكن يخرج الى العيد هو ده اللي امر النبي صلى الله عليه وسلم بده وعلى دولة لجل كلا الألباني الصراحي يعني ما لو صحة هذه الوقت يقول لي أنه سيمت من المنزعة ما, ما يكون فيها مجال خالص واجر الخروج إلى الأيدينا على كل الاس نظرك بقول مثاله ويستحبوا التكبير في ليلة إلى أيدين لقول سبحانه وتعالى ولي تكملوا العزة ولي تكبروا الله على ما هداكم وعن ابن عباس قال هقر على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا فجر تبريه في تفسيره نظر إلى إله ما في اثنان هذا في الفطر وهذا بالتكبير المطلق وغير المتعلق بالايه بالصلوات وان في الاضحى فالتكبير فيه على ضربين مطلق ومقيد مطلق ومقيد مشاف ايضاقه من دون الجمهور اللي قال ان التكبير بعد الصلوات في ليله عيد الفطر مشروع تكبير مقيد لكن الجمهور قال ان التكبير في ليله الفطر ليت مخلدا مطلق يعني جاء وفعل بعد الصلاة لبعت بذلك لا يتحرى ولا يجمع الناس عليه تمام وإنما أي يكبر في الطرقات يكبر في بالشوارع يكبر في المداني يكبر عند لقاء المسلمين بعضهم بعضا هذا يسمى التكبير إيه المطلق ده في العين في ليلة الفطر أما في الأصح فالتكبير على بالعيد مطلق ومخير فالمطلق التكبير في جميع الأوقات من أول الشهر إلى آخر أيام التشريق أو من أول الشهر من سبب إيه شرر الحجة لحال اليوم يوم يوم الأرض في المتامع وفي الطرقات وفي الأسواق وفي بيركب بينزل يقابل الناس الأسواق يقول بقوله سبحانه وتعالى واذكر الله في أيام معدودة قيل هي أيام التشريق وقيل هي أيام النحر وقيل العشر منذ الحدة والتدبير من أول العشر إلى آخر أيام التشريق يجمع الأقوال كلها، وأما المقيد فهو التدبير في أداب الصلوات من صلاة الصبح أو المعرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق وقتلها في أيام التشريق هل هي يومان بعد العيد ثلاثة أيام؟ ألا لأني الجمهور أنها ثلاثة أيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام منا أيام من نح؟ ايام منا فكلمة ايامنا تطلق على سنين اقل الجمحة ثلاثة في محة اللغة قيل لأحمن رحمه الله اي حديث تذهب اليه في التكبير او الى ان التكبير من صلاة الفجر ومعرفة الى اخري ايام التشريق قال بالاجناء وفين الدليل على انه نجمع ها عليهم وعمر وابن عباس مسعود يعني ولا يارف عنهم مخارف تمام لبهنا التكبير بعد الصروات المكتوبات ها في مجامع المسلمين وفي مساجدهم تمام؟ يكبرون لا يتحضرون الاجتماع ولا يتحضرون التفريقة لأن طبعا بعض من لجبهم كدر الشيخ الألباني قال لك بك خالد تعرف الشيخ الألباني بعدما ذكر صفر التكبير ونقل أثناء عن السلب قال وأرى أنه وإن كان التكبير يشرع جهرا دبر الصروات المكتوبات إلا أنه لا يشرع الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعل الناس في مساجدهم اليوم فلعل هذا من البدع او ارى ان هذا من البدع قابل يتفاضي الخطأ تمام فتجد بقى اضحاد الفكر الاعوال الاعراج ممن يقرؤونها في كتب الشيء رغم الله ولا يفهمون مرادة لابد يركب بحث او فرص ها فرص خارج طورة الفرص الاعراج لازم يعمل مشكلة على علامات كل العين يوقف التكبير جماعي بدع احنا في العين. احنا بنقضيش وقته ليتنا نفتح تحمل الناس على مذاهبك انت كنت فاهي إن كنت فاهي بماده وانت غايتك مخلد اعمل ما تعرف دليل الإمام ولا تعرف قال الكلام ده منين ولا بناه على ايه كلمة ويصور ها يصور الورق من تمام المننه ويقطع على الناس وهم رايحين طالعين يصرخوا تكبير لا الجماعه بدع تكبير ايه الجماعه اللي يهمك في ايه في ايه يا عبد لماذا بمدى تصرف هذا هذا الحزن على الناس ده حمل الاعمال الى الله على مسلم الشيخ الالباني مش نبي الفقه مش نازل بتمام مننا من السنة حكبي الكلام يوخذ منه يطر، واضح العام، وإلى ما أقول الناس إن التمام مننا فيه, من في نفسكي ده. نفسكي ده فيه في اللي استنحشر هذا ما ضل يطر صار، بقولي نفسي، ليش نفسي ذا ليه؟ أقول الناس إن التمام مننا أقولي نفسي ذكاة في التجارة، والعلماء مجمعين على قولي ذكاة في التجارة، أقولي نفس التمام مننا إن ذك زكاة... إن, إن, إن الدم صادم مش ناجز، ها؟ وغيرها، أقولي نفس التمام مننا أن الرجل يأتم راتبه وهي حائط بعد انقطاع الدم قبل الاستقال، والخالد إجماع إنفقها. ما تقولي الناس الحاجات دي وترامل منا نزل السامة مع كبريل ويه يوقد ويطرق زيه زأي حد، إذا كان الإيمان مالك في زمن صغار التدعين ومن بعدهم يقول كلهم يوقد من قوله ويطرق إلا رسول الله يبقى الشيخ الأباني كلامه ما أقولي على كل كل هذا كلامه صح لا يخطئ ولا يرد عليه قول هو يتبطع منها. إن من هذا إنما الأباني يتبطع من مثل هذا العرب الذي يفعله جهال من ينظرون في الأوراق ولا يراجعون العلمان فأحنا نقولنا سألة جمهور اهل العلم وائمه السلف ومساجد المسلمين على ظاهر الارض يلتزمون بالتكبير والامام احمد لما يقول اي حديث انتم ولا التكبير خارج الاجماع امر متوافق عبر الاجيال من عهد النبي لحد عهد الامام احمد يلتزمون وكبروا تمام فاذا اجتمع الناس فالا بقى وهل السنه انك تخالف ده شفت بعضهم يجي يوم العيد الناس بتكبر وهو طبعا بقى مش الناس اللي تسمعش كلامه ما هو واحد عقده ميكه دي, دي كل عيد نادي مقلبها لنا يا جماعه بيروح من البلد وما وماتعونا من دول النار وعلى الحط في الحيطة وسايب نفسي كبر رجله هيتونا ان انت هتتكبر كده نحسونا ان انت بتكبر غلط السونه ان انت تبدأ فجل الناس في المسجد ما تصليش المسجد ده رجعنا تقول لك مسجد صلي في حته ثانيه واضح الامر اللهم هنا سئل امام أحمد أي حديث تذهب اليه يعني في التكثير من صلاة الفجر الى يوم يوم عرفه الا انت شيخ قال بالاجماع لان خير ان احمد اللي من إجماع بيقول ما ندعى الاجماع ده كذب بيقول ايه هل في ذلك مشاكل يعني هو عارف هو الآل من اتدعت إجماعها فقط ثلاث لعنى الناس اختلفت فلما قول إجماع يتأكد تماما لأن الناس أجماعها هذا من أفضل إجماع الذي يحكى إجماع يحكيه بأن أحمد رحمه الله تعالى وبعدين عندك الأثار أن بعض السبب من الصحابة عبد الله من عمر عزيز العباس كانوا يكبرون في منا فيكبروا الناس بتكبيرهم فترتد منا للتكبير يعني إيه يكبروا الناس بتكبيرهم يعني ريت تكبروا معاهم هو انت التكبير العشوائي المتكلف ممكن يستمع ايه صوت ها هو ربنا تعالى بدا بالهرجله يعني تعالى مع الهرجله وفركشه الناس هذه بدعه ايضا فان جاء الصوت وثاقل فلما احنا بنقول ليس من السنه ان يستمع الناس على تكبير واحد لا يتعدونه هذه تكبير وتكبير سلمان هذه تكبير سيدنا عمر هذه تكبير سيدنا عبد الله ماشي ولكن نتجنب السؤال يقولوا ان تكبيرا واحده مش لا انا هخالف إن كان من المخالفة فكبر تكبير تسمع له نفسك أو من حولك وسب كبر كل الإنسان كبر بتكبير في تلقيات الحج كان بعض الصعاب اللذي لبيك هذا المعالج لبيك هذا الفواضل والثاني لبيك حقا الحقا تعبدا ورفقا والثاني لبيك اللهم لبيك والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن على أحد لا يفارق تكبيره صلى الله عليه وسلم تمام وكل واحد بيلبب أو لا يفارق التبيئة كل واحد يلبل صيغة والنبي ناسق التبيئة تحته لا يمكن على ده ولا ينكد على ده ولا يعلم العد الجنازة ابدا فالأمر مسألة ذكر واسطة وامر فيه ثابت مسألة نقص بها كتاب العيد أو باب العيد وكتاب الصلاة بفضل الله قال وصفة التكبير شفعا عن مخاط صفة التكبير شفعا عن يقول الله أتبر الله أتبر لا إله إلا الله والله أتبر الله أتبر والله الحمد لأن ذلك يروع عن علي عليهم رجل الله عنه وعظام ابن بيدعيه سنده جيد ويروع عن ابن مسعود أيضا رجعه من أبي شايمة وفي حديث جابر أن النبي كبر تكثيرتين هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مطبوعا في إثناء جابر الجوفي وعمر بن شقر بن قال ابن أفطان جابر الجوفي سيء الحال وعمر بن شمر أسوأ حال بل هو من الهالكين قال السابي عمرو بن شمرين ذائر كذام وقال الثلاثي واهم وقال البخاري وابو حاكم منكر الحديث ذال ابو حاكم وكان رافضيا يتوب صحابه هذا ايه في المرفوع اذا لم يجب من قول النبي فأفلنا في التكبير شيء غير مروية موقوفات على الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولانه تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الاذان صفة التكبير مروية الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله اكبر ولله الحمد. صفة أخرى. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر. ولله الحمد. صفة أخرى. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر الله أكبر. والله الحمد. صفة أخرى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. صفة أخرى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر عدل. الله أكبر على ما هدانا. كل هذه مقولات صحيحة. عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ونستفيد هذا الخبر وصلى الله على ربينا محمد وعلى آله وصحبه